ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون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 وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم فقال أم بؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يفرهبون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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وركع مع الركعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تذلون الكتاب أَفَلَا فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة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 وَظُلِّبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَّةٌ وَالْمَسْكَلَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا الْحَرْثَ الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَكَانُوا مِنْهُ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 إن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم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 وَالدَّكُثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِن عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُوا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 والتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بَتَلَ إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ رَفَعُ مَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُوهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ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 ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 إن الله بالناس لراو ف الرحم قد نرأت قلبا وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضىها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني فَلَا تخشواهم وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كَمَا ارْسَلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 وأَتَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْلِ قَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّحَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الهادي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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرتدد منكم عن دينه في يموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم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 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 فامساكم بمعروف أو تسريحون بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله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 وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسَه وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهُ زُوَّا وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُمُ بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 بِهِمْ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصُفُوا مَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ عَفَوْنَ أَوْ ③ يَعْفُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 قالوا وما لنا أَلَّا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابانا انا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال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 قال بل لبفت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم نجزء ثم مدعهن ثم مدعهن يأتيك سعي وأعلم أن الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي يوفق ما له رئاء الناس كالذي يوفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثَلُ الَّذينَ يُفِقونَ أموالَهُم بِتِغَاءٍ مَضْوَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتٍ مِنْ أَفْوُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْأْكُلَهَا ضَعْفَينَ فَإِلَّا مَنْ يُصِبَهَا وَابِلٌ فَطَلَ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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن مَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تَعْرِفُهُم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يُفِقُونَ أموالَهُمْ بِالليلِ وَأَنَّ هَذِهِ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْعِى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ نَارٌ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّ فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبك كاتب أي يكتب كما علمه الله